السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن تقدم لكم هذه المادة للشيخ مجدي عرفات الأثر أبي عمير إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقْ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يجنبنا وإياكم البدعة والنار آمين ثم أما بعد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج قيل أيما هو يا رسول الله قال القتل القتل وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذين الحديثين وغيرهما من الأحاديث يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بعض أشراط الساعة وأشراط الساعة جمع شرط أي علاماتها ومقدماتها ومعرفة أشراط الساعة فضل من الله عز وجل وما ذلك إلا لننتبه ونستعد للساعة إلا لنعمل أعمالا للقاء الساعة فإنما هي منبهات لنا موقظات لنا من رخدتنا هذه التي نحن فيها فعلى العاقل أن يتأمل في هذه الأحاديث التي تخبر عن بعض أشراط الساعة وينظر إلى الواقع إلى الواقع الذي يعيش فيه هل وجدت هذه الأشراط فيفيق وينتبه ويجد ويجتهد, ويجتهد للقاء الله عز وجل وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسألون عن الساعة ليس كسؤالنا نحن في هذه الأيام ولكن يسألون ليعملوا للقاء الساعة ولكن علم الساعة وتحديده ليس إلا إلى الله عز وجل يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعلمون هذه الحقيقة أن علمها إلى الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها معرفة أشراط الساعة كما ذكرنا فضلٌ من الله حتى نستعد للقاء الله حتى لا تأتين الساعة بغته فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغته فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم إذا جاءتك أشراط الساعة فهي منبهات لك بين يدي الساعة حتى لا تأتيك بغتة فإذا جاءتك هذه الأشراط ما عليك إلا أن تعلم أنه لا إله إلا الله ما عليك إلا أن تتزود للقاء الله إلا أن تعلم حقيقة لا إله إلا الله وأن تعمل بمعاني لا إله إلا الله وأن تأمر الآخرين ليتزودوا بهذا الزاد الذي لا ينفع بين يدي الله إلا هو وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب أشراط الساعة نتقلب فيها في هذه الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أحب مخلوقات الله إلى الله لم يعرف متى تكون الساعة تحديدا وإنما عرفنا بمقدماتها وبأشراطها الصغرى والكبرى فالصغرى منها ما قد ظهر ومنها ما نعيشه في هذه الأيام ومنها ما يتوالى علينا ولكننا نيام لا ننتبه ولا نشعر بالأحوال من, من حولنا إنما الواحد منا لا يهمه إلا دنياه لا يهمه إلا حياته لا يهمه إلا ملذاته لا يهمه إلا شهواته أما الموت فقلما من يتفكر فيه وقلما من يستعد له وقلما من ينتظر لقاء الله عز وجل ويعلم أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور إن الله عنده علم الساعة من خصوصيات علم الله عز وجل ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن علم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قاصر عن تحديد وقت الساعة بالذات ولكن أعلمه الله عز وجل ببعض المقدمات ولكن سأخبرك عن أماراتها إذا تطاول الحفات العرات رعاء الشاء في البنيان وإذا ولدت الأمة ربتها ورجل آخر يأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس بن بالك بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدث القوم إذ جاءه أعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال أي أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سمع سؤال السائل عن الساعة فكره سؤاله فلذلك لم يجب وقال آخرون بل لم يسمع ما قال حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من حديثه فقال أين أراه السائل عن الساعة أين ذهب الذي يسأل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال وكيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة علامات ومقدمات يخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحسها في هذه الأيام ولكن قل من ينتبه وقل من يفيق وقل من يستعد للقاء الساعة في الحديث الذي صدرنا به اللقاء يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شرط من أشراط الساعة واضح جدا ألا وهو تقارب الزمان وتقارب الزمان القول الراجح فيه أن البركة إما أن تنزع من الأعمار أو أن تقل منها قلة ظاهرة تقل البركة في الأعمار يتقارب الزمان كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الحديث الصحيح الذي في مسند أحمد من حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة كل هذا دليل على أن الأعمار لم يعد فيها بركة إلا القليل على أن السنين التي نعيشها في هذه الأيام قل من يخرج منها بفائدة الوحيد منا إذا تأمل في نفسه وكأنه بالأمس كان طفلا صغيرا وإذا به اليوم شاب وشيخ وهرم تذهب الأيام والليالي وماذا قدم للدين ماذا قدم للقاء الله ماذا قدم للاستعداد للساعة ماذا أخذ في ميزان حسناته تمر السنون والشهور والأيام والليالي ولا بركة في هذه الأيام لماذا علامة من علامات الساعة الواحد منا يبلغ هذه السن وإذا فتش في نفسه واذا سال في نفسه ماذا حصل من العلوم والى اي امر من امور الشرع ض عن دع الناس وبماذا خدم الاسلام وكان الاسلام لا يعنيه وكان الدين ليس من شؤونه وليس من اختصاصاته وكانه خلق كما يقول الاوائل الذين لا يؤمنون بلقاء الله إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين لا ليست هذه مقالة المؤمنين المؤمنون يعيشون في هذه الحياة ويعلمون أنها قمطرة تؤدي إلى الآخرة يعلمون أنها دار البلاء وأنها دار الابتلاء وأن الله عز وجل ما خلقنا فيها إلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه كأنه ما خلقه إلا للابتلاء ولكن قل من ينتبه لهذه المهمة فمن نعمة الله أن جاءتنا هذه المنبهات ألا وهي علاماتٌ وأشراطٌ ومُقدِّماتٌ للساعة حتى نُفيقَ ونستعدَّ للقاء الله يتقاربُ الزمان شرطٌ من أشراط الساعة الذي حُسُّه في هذه الأيام أما في الأيام المُتقدِّمة وفي القرون السالفة كانت البركةُ في الأعمار كانت البركةُ في الأعمار يمد لهم في أعمارهم حتى إنهم يعملون أعمالا يعجب المرء ما ينظر إليها يعجب الإنسان حينما يتدبر فيها في هذه الأيام والليالي القليلة أنجزوا هذه الأعمال الخطيرة لننظر بعض الأمثلة أبو بكر رضي الله عنه الصديق كم ولي خلافة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهوراً معدودة ولكن ماذا قدم للإسلام أدخل الناس في دين الله أفواجاً بعد أن خرجوا منه مرة واحدة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نجد مثلاً من الصحابة أيضاً عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا الغلام الذي لم يصحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا السنتين ونصف السنة ماذا قدم للإسلام روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث كثيرة حتى إنه جار كبار الصحابة بركة كانت في عمر هذا الإمام الذي صار ترجمان القرآن لننظر أبا هريرة رضي الله تعالى عنه الذي هو أكثر الصحابة رواية الحديث وحرصا على الحديث من رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم كم عاش في الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم أقل من السنتين ونصف السنة ومع ذلك يروي هذه الجملة الوفيرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بركةٌ كانت في أعمارهم عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس رضي الله تعالى عنه كم عاش على ظهر هذه الأرض عاش أربعين سنة كم, تولى كم مدةً تولى فيها خلافة المسلمين سنتين وفقط تولى فيها إمارة المسلمين وماذا قدم للإسلام ساد العدل بقاع الأرض كلها في سنتين فقط بركة في أعمار أولئك ننزل درجة أخرى الإمام الشافعي الشافعي الذي هو علم في الناس الذي يقول عنه الإمام أحمد كان الشافعي للناس كالشمس في الدنيا وكالعافية للناس كم عاش هذا الإمام أربعًا وخمسين سنة وقدم هذا العلم لأمة الإسلام حفظ الله به دين الإسلام الذي جمع كتاب الأم هو أم كاسمه أم لجميع أبواب الفقه ولا يستغني عنه طالب علم ننزل درجات كثيرة حتى نصل إلى الإمام النووي أظن لا أظن مسلما يجهل الإمام النووي أو يجهل كتابه رياض الصالحين أو كتابه الأذكار كم عاش هذا الإمام على ظهر الأرض خمسة وأربعين عاما عاشها على الأرض ومع ذلك كانت برقة بركة في عمره حتى إنه قدم هذا الخير الكثير لأمة الإسلام له كتاب اسمه المجموع في الفقه هو مجموع كاسمه جمع فروع وأصول مسائل الفقه وهو لم يتجاوز الخامسة والأربعين من عمره ألم نقل إننا نعيش في هذا الشرط من أشراط الساعة وهو تقارب الزمان وقلة البركة في الأعمار لو نظرت إلى أجل من خدم الإسلام في هذا الزمان وقارنت خدمته بخدمة أولئك الأقوام لكانت قليلة ضئيلة بالنسبة لأولئك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ولا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة إلى آخر الحديث هذا الشرط نعيشه ونحصه معشر المسلمين فهل من منتبه فهل من متيقظ فهل من متدارك النفسه ليستعد للقاء الله وليستعد للساعة أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما سأله الأعرابي عن موعد قيام الساعة لم يجبه على مراده بالتحديد ولكن أجابه بمقدمات الساعة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم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 وقد تحقق هذا بكثرة في هذه الأيام لا نقصد بالأمر الأمر الأول ولكن أي أمر من أمور المسلمين مما يخص أو يعم بعض المسلمين يتولاه من ليس أهلا للولاية فتجد من يقود السيارة ليس أهلا للولاية وتجد من يقود الأسرة ليس أهلا للولاية وتجد من يقود المدرسة ليس أهلا للولاية وتجد من يقود الوزارة ليس أهلا للولاية وتجد من يقود المصلحة الحكومية ليس أهلا للولاية وتجد بعض من يقود بعض المساجد ليس أهلا للولاية كل هذا علامة وشرط من أشراط الساعة وهذا من علامات ضياع الأمانة في هذا الزمان إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وما فسدت أحوال المسلمين في دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم إلا لما تولى أمورهم من ليس أهلاً للولاية وهذا نذير وهذا تنبيه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكما يقول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً لم يتصدى لحمل الأمانة إلا الإنسان لأنه في حقيقته ظالم لنفسه ظالم لغيره جهول بحقيقة نفسه جهول بحقيقة نفسه وأنها لا تتحمل تلك الأمانة فلما قبلها لم يقم بحقها بل كان ظالما لم يؤدها حق الأداء كما أخبر الله عز وجل ولكن لا تسلم الأرض من قائم لله بالخير لا تسلم الأرض من قائمين مؤدين للأمانة لا تسلم الأرض من قائمين بالدعوة إلى الله من القائدين أممهم إلى مرضات الله من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ولكن هؤلاء قلة في وسط الكثيرين ممن ضيعوا الأمانة التي تحملوها التي حملوها فتحملوها فلم يقوموا بأدائها على مراد الله عز وجل إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فها نحن في ضياع الأمانة فما ننتظر إلا قيام الساعة معشر المسلمين فهل منا من تائب إلى الله فهل منا من مفتش في نفسه ماذا قدم في هذه الأمانة التي تحملها والأمانة هي دين الإسلام كله دين الإسلام هو الأمانة هو لا إله إلا الله هو إقامة الصلاة هو صوم رمضان وإيتاء الزكاة وحج البيت وتربية الأولاد والتطهر من الجنابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الأمانات العينية لمن ائتمنك كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أدِّي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخم من خانك فها نحن معشر المسلمين في زمن خيانة الأمانة فهل من تائب إلى الله عز وجل وهل من قائم بهذه الأمانة كما أمر الله عز وجل لعلنا نفير ولعلنا ننتبه ولعل كل منا ممن يعلم في نفسه معصية وفي نفسه تقصيرا وفي نفسه مخالفة أن يحاسب نفسه ويرجع إلى الله لعل الله عز وجل أن يتوب على التائبين أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعاً وأن يغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا رب سواك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معدنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شرف اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشده يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم آمين آمين آمين وآخر السلام. ففي هذه الجلسة المباركة إن شاء الله تعالى نستكمل ما كنا قد بذأناه في خطبة الجمعة اليوم ألا وهو الحديث عن بعض أشراط الساعة يقول الله عز وجل فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغته فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ والله يعلم متقلبكم ومثواكم فبمعرفة أشراط الساعة يستعد الإنسان للساعة فلا تفجأه فإنه يكون قد أخذ أهبته واستعد للقاء الله عز وجل وأشراط الساعة التي ذكرت تنقسم إلى قسمين أشراط كبرى وهذه لا تحدث إلا في آخر الزمان وهي كعقد إذا انفرطا تتابعت حباته وأشراط صغرى ومنها ما قد وجد قبل وقتنا هذا ومنها ما هو موجود في هذه الأيام حتى إن بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أشراط الساعة لكن نتناول في هذه الجلسة بعض الأشراط التي متحققة في هذه الأيام وقد ينتبه لها البعض ويغفل عنها الكثير يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه إن من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويرفع العلم ويفشو الزنا ويشرب الخمر وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد وفي الصحيحين أيضاً من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وعليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياماً ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر الهرج والهرج هو القتل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 شرط من أشراط الساعة تكرر ذكره في هذه الأحاديث الثلاثة ألا وهو رفع العلم وظهور الجهل وليس معنى رفع العلم أن يرفع القرآن وأن ترفع السنة وأن تزال كتب العلم ولكن معنى رفع العلم ذهاب العلماء وتصدر من ليس أهلا للتعليم ومن ليس أهلا للفتيا ومن ليس أهلا للقيادة في أمور الدين الحديث في الصحيحين يرويه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم يقول باب كيف يقبض العلم كيف يرفع العلم ويزال من الأرض وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى أبي بكر بن حزم كتاباً يقول له فيه انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاكتب فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء إذن كيف يقبض العلم بدروسه ودروسه بقبض العلماء وموت العلماء ثم يروي بإسناده الإمام البخاري رحمه الله إلى عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم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 كيف يقبض العلم؟ يقبض بقبض العلماء لا يقبض بنسيانه ونزعه من القلوب لا إنما يقبض بموت العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر <تصفيق> الذي في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد باسناد صحيح إلى جبير بن نفير رحمه الله عن عوف بن مالك قال نظر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إلى السماء ثم قال هذا اوان العلم أن يرفع هذا اوان العلم ان يرفع فقال رجل من الانصار يقال له زياد بن لبيد أيرفع العلم يا رسول الله وبيننا كتاب الله قد علمناه نساءنا وأبناءنا يظن أن بوجود المصحف في الناس يبقى العلم ولكن بقاء العلم ببقاء حملته ببقاء فقهاء الكتاب والسنة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت لا لأظنك من أفقه أهل المدينة حتى تفقه هذه المسألة أن مجرد انتشار المصاحف وحفظ الحفاظ يكون بقاء للعلم إن كنت لا لأظنك من أفقه أهل المدينة ثم ذكر ضلاله اهل الكتابين وعندهما ما عندهما من كتاب الله كتاب الله عندهما لكن لم يكن به قائم لم يعمل به عامل ولم يدعوا اليه داع لم يفقهه حق الفقه ويعمل به ويدعو إليه فلقي جبير بن نفير شداد بن أوس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه بهذا الحديث عن عوف بن مالك من أن وجود الكتاب بين الناس ليس دليلا على وجود العلم حدثه بهذا الحديث فقال له شداد صدق وهل تدري كيف يرفع العلم قال قلت لا قال برفع أوعيته بموت العلماء قال وهل تذري أي العلم يرفع أول قلت لا قال الخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعا أول علم من العلوم يرفع من بين الناس هو الخشوع والذلم والخضوع والتأثر بالوحي في هذه دلالة على أن رفع العلم هو موت العلماء والعلماء لا يقصد بهم كما ذكر هم الحفاظ ولكن العلماء هم الذين يخشون الله العلماء هم الذين يزدادون بعلمهم طاعة وقربة إلى الله إنما يخشى الله من عباده العلماء يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أوتوا العلم بالإيمان مع إيمانهم أوتوا العلم أما علم بدون إيمان ليس علما العلم الحقيقي هو الذي يورث الإيمان ويورث الخشية أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فالعلماء هم الذين يقومون الليل والنهار يحذرون الآخرة ويرجون رحمة الله عز وجل هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هم الذين يعملون أولا بالعلم ثم يدعون إليه ولا يخافون في الله لوم تلائم العلماء هم العاملون هم الذين وعد خلوبهم الكتاب والسنة فإذا ذهب أولئك ذهب العلم ولم يبق إلا الرؤوس الجهال إذا لم يوجد مثل هذا من أهل العلم ممن يعي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويأمر ويعمل بهما فإن الناس ينظرون إلى بعض الجهال فيرئسونهم عليهم ويجعلونهم أئمتهم فيسألون فتكون فتاواهم ضالة مضلة فسئلوا فأفتوا بغير علم ما هي نتيجة الفتية بغير علم يضل في نفسه لأنه يعمل بالجهالة ويضل غيره لأنه أفتاه بالباطل وهذا ما يعاني منه كثير من المسلمين حينما يتخذون لهم مفتين رؤوساً ظلالاً جهالاً يفتونهم على هواهم يفتون الناس بمرادهم ويفتون من نصبوهم ما أحبوا من الفتية إذا وجد مثل هذا فعلى العلم العفاء فهذا دلالة على رفع العلم وأن العلم قد قبر وأنه قد رفع من الأرض والفتوى بغير علم هي أضر أمر على المسلمين بل إن الله عز وجل جعل القول عليه بغير علم أشد من الإشراك بالله عز وجل بل إن الله عز وجل حذر من أن تقول عليه بغير علم وتوعد من أحل أو حرم من غير بينه وما أكثر تداول الناس لهذه الكلمة بألسنتهن حرام عليك أن تفعل كذا ما يجوز لك أن تفعل كذا أو هذا الأمر حلال أو يجب عليك أن تفعل كذا كل هذا تشريع تحليل وتحريم بغير بينة والله عز وجل يقول ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذباء لا يفلحون وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر بن العاص إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً يرويه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في باب ما يحذر من الفتيا بغير علم وذم القياس لأن هذا الذي يجهل حينما يصدر لابد أن يفتي وإذا أفتى سيفتي بغير علم فيضل ويضل الناس كما حدث هذا في الحديث المشهور الذي يرويه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن رجلا قتل تسعة وتسعين نفسا, تسعة وتسعين نفساً فأراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل راهب لأن الناس لا يميزون بين العالم وبين العابد لا يميزون بين العالم الحقيقي وبين القارئ فقط يظنون أن كل من قرأ القرآن صار علماً أو كل من جلس للدراسة صار علما أو كل من وعظ وخطب صار علما الخطبة والموعظة شيء والعلم الذي يؤهل للفتية شيء آخر هؤلاء لما رأوا ذلك عابدا مجتهدا في العبادة راهبا ظنوه علما هذا الرجل أراد أن يتوب من ذنبه العظيم قتل تسعة وتسعين نفسا فذلوه هذه الدلالة الخاطئة على الرجل العابد الراهب فسأله فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا هل له من توبة؟ الجاهل يفتي فتيا تفسد عليه حياته وتزيد العاصي معصيه قال له لا أجد لك توبة وكأن باب التوبة بيد هذا الجاهل لعدم علمه الحقيقي أغلق باب التوبة وقال الرجل لا أجد لك توبة فغضب ذلكم العاصي فقتله فكمل به المئة تأمل نتيجة الفتية الخطئة أودت بحياته وزادت ذلك إثما على إثمه أفتى بغير علم فضل وأضل فجد الرجل في توبته فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم والعالم لا يفتي إلا بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم العالم لا يفتي إلا إذا عرف أن فتياه صحيحة أما إذا لم يعرف وكل العلم إلى الله عز وجل لا يستحي أن يقول الله أعلم أو يرشد إلى غيره من العلماء سئل هذا الرجل هل لي من توبة بعد أن قتلت مئة نفس قال نعم ومن يحول بينك وبين التوبة لكن تأمل لعلم العالم ولحكمته ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ومن يحول بينك وبين التوبة فإن الله عز وجل فتح باباً للتوبة قبل المغرب مغرب الشمس لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها ومن يحول بينك وبين التوبة ولكن اخرج من أرضك أرض السوء فإن الجيران والقرناء والأصحاب والأهل والأقارب يؤثرون إن كانوا أهل طاعة أعانوك على الطاعة وإن كانوا أهل معصية جرّوك إلى معصيتهم فلذلك يحظر الإنسان أن يجالس أهل المعصية وأن يحرص على مجالسة الصالحين وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إذا رأيت أهل الزور وأهل الباطل لا تجالسهم ولا تشاركهم ولكن اذهب وارحل عنهم أما أهل الصلاح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 على البعد عن هؤلاء المفسدين الذين يريدون الحياة الدنيا الذين لا هم لهم إلا الشهوات والملذات والمعاصي وأمور الدنيا ولا ينظرون إلى أمور الآخرة قال له ومن يحول بينك وبين التوبة ولكن اخرج من أرضك أرض السوء واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم فتيا صحيحة لأنها صدرت من العالم الحقيقي خرج الرجل من أرضه مهاجرا إلى تلك الأرض الطيبة ليعبد الله عز وجل مع أولئك القوم الطيبين حتى إذا انتصف الطريق جاءه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ملائكة الرحمة قالوا إنه أقبل بقلبه تائباً إلى الله عز وجل وملائكة العذاب تقول إنه لم يعمل خيراً قط فأنزل الله عز وجل إليهم ملكاً حكماً بينهم فقال لهم قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيته كان أقرب فهو إليها فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه إلى الأرض الطيبة أقرب منها بشبر عن الأرض الخبيثة وفي رواية أن الله عز وجل أوحى إلى الأرض الطيبة أن تقاربي وإلى الأرض الخبيثة أن تبعدي وفي رواية وأنه في سكرات الموت حاب بيديه وبصدره حتى وصل إلى الأرض الطيبة أقرب ما يكون من الأرض الخبيثة هذا الرجل لم يعمل خيرا قط إلا أنه نوى بقلبه أن يقلع عن الذنوب والمعاصي وأن يتوب إلى الله عز وجل هذه الفتية الصحيحة التي أنقذته من الهلاك وكذلك الذين أفتوا الرجل المشجوج الحديث في سنن أبي داود وغيره وصححه الشيخ الألباني أن رجل خرج مع قوم في سفر فأصابه حجر فشج رأسه فأصبح وقد احتلم فقال لاصحابه هل تجدون لي من رخصه فاصلي من غير غسل فافتوه بالجهل فقالوا لا نجد لك رخصه لا بد من ان تغتسل فاغتسل الرجل فمات فبلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عليهم صلى الله عليه وسلم لأنهم تجرأوا على الفتيا وأفتوا بغير علم فقال قتلوه قتلهم الله قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العين السؤال السؤال واجب على من لم يعلم والسؤال واجب لمن يعلم إذا كنت لا تعلم يقول لك ربك جل وعلا فاسألوا من تسأل تسأل من يعلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر سلوهم عن البينات عن الدلائل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو العلم الحقيقي وكذلكم الرجل الذي قال إن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بن عمران رسول بني إسرائيل صلى الله عليه وسلم هذا الرجل اسمه نوف البكالي قال موسى الذي كان مع الخضر في رحلته حينما ركب السفينة وقتل الغلام وخرق السفينة وأقام الجدار القصة المذكورة في سورة الكهف التي نقرأها في كل جمعة قال نوف البكال إن موسى هذا ما هوش النبي فبلغ قوله عبد الله بن العباس رضي الله عنهما عبدالله بن عباس ترجمان القرآن الذي يعرف القرآن وتأويله فبلغت هذه المقالة بن عباس فقال كذب عدو الله رماه بالكذب وبأنه عدو لله لأنه أفتى بغير علم أو أنه أفتى بما عنده من أخبار أهل الكتاب وأخبار أهل الكتاب لا تنفعنا إذا كانت مقالفة لما جاءنا في الكتاب أو ما جاءنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي جاءنا في الكتاب وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى هو موسى بني إسرائيل ولذلك لما خط ابن عباس هذا الرجل واتهمه بأنه عدو لله أفتى فتيا بعلم ذاك أفتى بجهالة فرد عليه ابن عباس وعنفه إذا أفتى بغير علم وتكلم هو بالعلم الذي وصله يقول إن أبي بن كعب حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فقال له رجل من أعلم الناس قال أنا فعاتبه ربه إذا لم يكل العلم إلى الله عز وجل وأوحى إليه وقال بلى عبدنا خضر بمجمع البحرين هو أعلم منك أيضا لما أفتى موسى صلى الله عليه وسلم بخلاف الحقيقة خطأه ربه جل وعلا وقال بلى إن عبدنا خضر أعلم منك وهو بمجمع البحرين فسأل موسى السبيل إلى لقيه موسى صلى الله عليه وسلم لما عرف أن إنسانا أعلم منه طلب أن يلتقي به ليتعلم منه ما قالش خلاصنا نبي ورسول ومن أولي العزم من الرسل وكلم الله عز وجل وله منزل علي عند الله عز وجل حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نفخ نفخة البعث فأكون أول من يفيق فإذا بموسى باطش بقائمة العرش فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور أي أن موسى صلى الله عليه وسلم ينافس نبينا صلى الله عليه وسلم في المنزلة حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرضت عليه الأمم يقول رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد والنبي وليس ومعه الرهك وإذا عرض أو إذا بسواد عظيم قد سد الأفق فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن أنظر إلى الأفق الآخر فإذا بأمتي ومعهم سبعون ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهد من هذا أن موسى صلى الله عليه وسلم يداني نبينا صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لما عرف أن إنسانا عنده من العلم ليس عنده سأل السبيل إلى أن يلتقي به ويتعلم منه فأمره ربه جل وعلا أن يأخذ حوتا في مكتن سمكة في مكتن فقال فإذا فقدت الحوت فثم هو المكان الذي يضيع منك فيه الحوت فإن الخضر أو العبد الذي هو أعلم منك في هذا المكان فمشى موسى ومعه غلامه يوشع ابن نون حتى إذا وجد مسا من النصب أويا إلى صخرة فنام فقال لغلامه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ففتح الغلام المكتل فلم يجد الحوت قال لقد فقدنا الحوت قال ذلك ما كنا نبغي كانت بغيتنا أن نفقد الحوت أين فارتد على آثارهما قصص رجع إلى المكان الذي وجد فيه آثر سلال الحوت إلى البحر فلما رجع إلى ذلك المكان إذا برجل مسجن ببردته فقال له موسى السلام عليكم فرفع الخضر ثوبه من على وجهه وقال وأنا بأرضك السلام قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل هذا أيضا موضع الشاهد موسى بني إسرائيل قال نعم هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة لأنني أفتيت بغير علم فكلفتني هذه الفتية أن أبحث عنك لأتعلم منك قال إنك لن تستطيع معي صبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ثم قص القصة التي نقرأها في سورة الكهف الشاهد منها في مواضع متعددة لما أفتى نوف البكالي بأن موسى غير موسى بني إسرائيل كذبه ابن عباس وقال عدو الله ولما قام موسى وأفتى أنه لا يجد أحداً أعلم منه عنفه ربه وعاتبه وأخبره أن هناك من هو أعلم منه وأيضاً رجل من التابعين يقال له أبو محمد قال إن الوتر واجب أفتى فتية مخالفة فتية بغير علم فبلغت فتواه عبادة بن الصامت فقال كذب أبو محمد كذب أي أخطأ في هذا القول فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة أي غير هذه الصلوات ليس مكتوبا وليس طريضة كل هذا يدل على أن الفتوى بغير علم تضل صاحبها وتضل المستفتي لأنه سيعمل بجهالة وما أكثر الفتية بغير علم في زماننا هذا لذهاب العلماء واتخاذ الناس الرؤوس الجهان ما أكثر ما سمعنا من الفتاوى التي فيها إباحة الربا وإباحة سرب الخمر وإباحة اختلاط الرجال بالنساء وإباحة الغناء وإباحة أمور كثيرة مما ابتلي بها المسلمون في هذا الزمان بل وجدنا من قال إن الاختلاط بين الرجال والنساء يجب أن يكون في المدارس والجامعات يجب يقول لماذا تعليل الشيطان له يقول لأن النفس تتشوف للأمر الذي منعت منه فإذا اختلط بين الشباب والشابات فإنه لا يطمع فيها ولا يشتاق إليها لأنه يزهدها وهذا تلبيس من إبليس وهذا خلاف لكتاب الله ولسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف لكتاب الله عز وجل الذي يقول فاذا سأ واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب خلاف كتاب الله عز وجل الذي يقول وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم فاذا كانت المراه مشاركه له مجالسه له مصاحبه له مزحمه له في فصول الدراسة كيف يغض بصره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ويقول صلى الله عليه وسلم المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان أي جعلها مشرفة بارزة أمام الناظرين فإن كانت محجبة فإنها لا تؤثر وإن كانت متبرجة سافرة فإنها تفتن وتفسد القلوب وتفسد المجتمعات وتفسد الدين أفتى هذا بتلك الفتوى الجائرة ووجدنا من يفتي بإباحة فوائد البنوك الربوية إرضاءً لهوى الناس ويقول إنما المحرم من الربا إذا كان أضعافًا مضاعفة أما إن كان قليلاً فإنه يجوز وإنه مما عمَّد به البلوى وهذا أمرٌ شنيع الذين يأكلون الربا الربا جنس يشمل القليل والكثير ولكن ذكر الربا أضعاف مضعفة هذا الذي كان عليه أهل الجاهلية فإن الواحد كان إذا داين الآخر وإذا حلَّ الأجل قال له تدفعُ أو ترابي فيجعله مضاعف كلما يحل الأجل فيضاعف يضاعف فهذا هو أكل الربا أضعاف مضاعفة الذي كان عليه أهل الجهلية أما الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الربا جنس لكل ما زاد عما أعطيت الربا هو الزيادة وقد جاء في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنيا في الإسلام والعياذ بالله شناعة في الأمر وهذا الذي يأكل الرباء ماذا يصنع يربي لحمة ودمه وكذا أهله وأولاده من هذا الحرار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبت من سحت أو من حرام فالنار أولى به يأتي هذا ويقول إن فوائد البنوك إن كانت قليلة فإنها تجوز فتاوى مهلكة أفتى بغير علم فضل في نفسه وأضل الذين استفتوه ومنهم من يقول الغناء إذا كان هادئا أو هادفا فإنه حلال وهذا يصادم كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة المتبعين المتبعين ولم يوجد منهم واحد أفتاء بحل المعازف والغناء إلا رجل قال عنه المحب الطبري خالف العلماء أجمعين ولا قيمة لقوله لكن كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتاوى الصحابة والتابعين كما ذكرنا كلها تحرم الغناء والمعازف وانتشار الغناء والمعازف شرط من أشراط الساعة وسنتناوله إن شاء الله في لقاء آخر يأتي هذا ويقول إن كانت الموسيقى هادئة والغناء هادث فإن الغناء مباح وحلال هذا أفتى بغير علم فضل وأضل نسأل الله عز وجل العافية يرفع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا يرفع العلم ويظهر الجهل علاج هذا إعلاج هذا الداء هو طلب العلم والصبر عليه والمداومة له وسؤال أهل الذكر وحضور مجالسهم والسعي إليهم وتعظيمهم وتوقيرهم لأنه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف قدر عالمنا فالذي لا يحترم العلماء ولا يقدرهم قدرهم وعلامة هذا الاحترام والتقدير أن يأتيهم ويسعى إليهم ويجلس إليهم ويتعلم منهم ويبرك على ركبتيه بين أيديهم ومن لم يفعل ذلك فلا خير في علمه من طلب العلم من غير شيخ لا خير في علمه وإنه لن يصيب الحق في مسائل كثيرة لا بد أن يجلس إلى العلماء ويتعلم منهم حتى إذا تكلم تكلم بالعلم إذا سئل أفتا بعلم وإذا عمل عمل بعلم فإن الله سبحانه وتعالى لا يحفظ عليك دينك ولا تقبل الفتاوى إلا إذا كانت صحيحة إلا إن كنت من طلاب العلم ممن يسعى إليه ويحرص عليه ويحفظه ويكتبه وينشره ويعمل به وهو متحل في كل هذا بالصبر لأنه إن لم يوجد أمثال هؤلاء فإن الناس سيولون عليهم رؤوساً جهالاً يفسدون عليهم دينهم ويفسدون عليهم حياتهم كما حصل لهذا الرجل العابد الجاهل الذي أفتى بغير علم كانت نتيجة فتياه أن قتل وازداد الرجل إثماً علاجنا ومخرجنا من هذه المحنة هو أن نسعى لطلب العلم وأن نسأل أهل الذكر كما أمرنا الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم لا تقل ولا تعمل ولا تعتقد ولا تتبع أي قول أو أي عمل إلا إذا كان علما وليس العلم إلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه العلم أن يأتيك كتاب الله أن يأتيك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيك قول الصحابي وفعل الصحابي وفتوى الصحابي هذا هو العلم أما العلم الذي لا أثارة عليه من علم لمن كتاب ولا من سنة هذا جهل العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة عليك أن تسعى وأن تبحث وتجد في طلب هذا العلم حتى تزال هذه الحالة من أشراط الساعة المذكورة في هذه الأحاديث ويفشو الزنا هذه الفاحشة والجريمة انتشرت في هذه الأيام انتشارًا لم يعهد له مثيلٌ من قبل وهذا تحقيق لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم ويفشو الزنا ينتشر حتى إنه صار مصرحًا به في بعض البلدان إن كان بموافقة المرأة وكأن الحلال والحرام يخضع لأهواء الناس وأراء الناس إن ارتكبت الفاحشة برضى الطرفين فإنه مباح وإن كان بغير رضاً فإنه محرم تحليل وتحريم بغير ما أنزل الله وتشريع مضاد لشرع الله عز وجل وأعجب ما سمعت من أخبار أنه في هذا البلد الطيب في أشهر قليلة رُحِّل منه ألف رجل وامرأة ارتكبوا هذه الجريمة ألف رجل وامرأة رُحِّلوا لأنهم اتُّهموا بالدعارة والفاحشة عياذاً بالله لأن المقدمات مقدمات الفاحشة تيسرت من غناء فاحش وأفلام خليعة ومجلات خليعة واختلاط بين الرجال والنساء وعدم الاحتجاب وعدم الوقوف عند حدود الله عز وجل وخروج المرأة مسافرة بغير محرم وخلوها مع وخلوها مع سائق إلى غير ذلك من مقربات هذه الفاحشة والله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا لا تقربوا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وانتشار هذه الفاحشة في بلاد أخرى صار كما أخبر النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يأتي الرجل المرأة على قارعة الطريق فيقال لهما لو احتجبتم أو استطرتم وقد وقع هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وما هذا إلا نذارة إلا نذارة عن قرب قيام الساعة ويفشو الزنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيا معشر الغيورين من عباد الله المؤمنين استمعوا لقول الله عز وجل وهو يحذركم من قرب الزنا من مقرباته كما ذكرنا من الغناء فإنه كما يقول ابن مسعود إنه بريد الزنا أو رقية الزنا الغناء الخليع خاصة إن كان من امرأة خليعة عياذا بالله والمرأة المرأة يأمرها الله عز وجل إذا تكلمت بالكلام العادي ألا تخضع بالقول يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض إن كانت نساء النبي المحجبات المحصنات العفيفات الطاهرات أمرن ألا يخضعن بالقول فما بال من دونهن بالنساء حتى إن المرأة إن اعتراها أمر في الصلاة لا تسبح كتسبيح الرجال وإنما تصفق لأن صوتها قد يشغل السامعين وقد يطمع الذي في قلبه مرض كما قال الله عز وجل فما بالك بالغناء الرقيع من النساء الفاجرات القيام التي أخبر عنهن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك إطلاق البصر إلى النظر إلى المحرمات ومن النساء إلى النظر إلى الرجال بشهوة والله عز وجل يقول وقل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَ من أَبْصَارِهِنِّ نعم تنظر للحاجة ولكن لا تكرر النظر ولا تمعن النظر إلى الرجال الأجانب إلا للضرورات لأن النظر سهمٌ مسموم من سهام إبليس ولتحذر المرأة من التبرج والسفور ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يذكر صنفين من أهل النار من أمته لم يرهما الصنف الثاني نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن البخل البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها لأنها لم تحتجب بالحجاب الشرعي كاسية عارية إما لشفافية الثوم أو لضيقه يبرز مفاتنها أو لقصره يبين بعض أعضائها كل هذا يقال للمرأة في حالته أنها كاسية عارية فهذه لا تدخل الجنة وحتى لا تجد ريحها وإن ذا ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا كل هذه المقدمات نهى عنها الإسلام حتى لا يقع الإنسان في هذه الفاحشة وفي تلك الجريمة التي تخلط الأنساب فإن ثمرتها ماذا تصنع ثمرة هذه الفاحشة ولد من حرام هو شر الثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ينسب لغير أبيه يباح له مال ليس له مباحا تباح له نساء قد تكون محرمات عليه وتحرم عليه نساء قد تكون محللات له خلط في الأنساب وضياع للأنساب بسبب هذه الجريمة الشنعاء ظهورها في هذا الزمان نذارة بأن الساعة قد قربت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويفشو الزنا ومن أشراط الساعة التي ذكرت في هذه الأحاديث ويشرب الخمر شرب الخمر وانتشر شرب الخمر وتعاطاه كثير من الرجال بل من النساء بل صار يتبجح بشربه كثير من الناس ويسمونه بغير اسمه بعد أن كانت خمراً والخمر كل ما خامر العقل أي غطاه وغيره وحجبه عن رؤية مصالحه وعن رؤية ما يصلحه مما يفسده كله خمر سموها مشروبات روحية سموها نبيذ سموها بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان ولكن حيل على الله عز وجل انتشرت كما ذكرنا حتى صرح في بعض البلدان بصناعتها وتداولها وتجارتها ومحلات مخصوصة لتناول مثل هذه المفسدة للدنيا والدين كلها علامات وأشراط من أشراط الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول إنما الخمر والميس والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه, فاجتنبوه ولعن الله عز وجل في الخمر عشرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أولهم الذي يتعاطاها حاملها عاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها وحاملها ومحمولة إليه وشاربها وساقيها إلى غير ذلك ممن ساهم وقرب ويسر هذه الجريمة لأن الله عز وجل ينهى عن المعصية ومقدماتها والمقربات إليها والمعاونات عليها وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كل هذه الأمور ظهرت وانتشرت في هذه الأيام مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإنها نذارة وإنها تنبيه ومذكرات لنا حتى نتوب إلى الله عز وجل وحتى نستعد للقاء الله عز وجل وحتى نستعد للساعة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وزاكم الله خيرا انتهت مادة هذا الشريف ويسرنا إتمامها بهذه المادة وقال الإمام البخري رحمه الله تعالى في كتاب الفتن من صحيحه باب الفتنة التي تموج كموج البحر وقال ابن عيينة عن عمران بن حوشب أنهم كانوا يحبون أن يتمثلوا عند وقوع الفتنة بقول امرئ القيس والحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء يكره لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل ثم روى بإسناده ووافقه عليه الإمام مسلم في صحيحه واللفظ له من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال كنا عند عمر بن الخطاب فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفتنة قال فقال بعض القوم كلنا سمعناه فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله وجاره قالوا أجل قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة ولكن أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الفتنة التي تموج موج البحر قال فقلت أنا بعدما أسكت القوم قال أنت لله أبوك قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عوداً عوداً فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه قال وحدثته أن بينك وبينها بابا يوشك أن يكسر قال أكسرا لا أبى لك لو أنه فتحا لعله كان أن يعاد قال قلت بل يكسر قال وحدثته حديثاً ليس بالأغالية هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي تخبر عن وقوع الفتنة أو ظهور الفتنة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا أي ما هو يا رسول الله قال القتل القتل وفي الصحيحين أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرف فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به وفي الصحيحين أيضا من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال أطل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا يا رسول الله قال إني لأرى الفتن تاقع خلال بيوتكم كوقع القطر وفي صحيح البخار من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزعا وهو يقول سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الخزائن وماذا أنزل من الفتن أيقظوا صواحب الحجرات لكي يصلين. فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة إلى غير ذلك من الأحاديث التي تنبئ عن وقوع الفتن ومن بينها ما يدل على أن ظهور الفتن وانتشارها علامة من علامات الساعة وأن كثرتها لا تكون إلا في آخر الزمان بخلاف صدر أمة الإسلام التي كانت في عافية أما آخرها سيصيبها البلاء والأمور المنكرة والفتن التي تتوالى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من الحديث بن عمر تجيء فتن يرقق بعضها بعضا أي أن التالية تجعل الأولى رقيقة لعظم التالية وهكذا تجيء الفتنة فيقول المؤمن المحب لديني الحريص عليه الخائف من الفتنة هذه مهلكتي ثم تنكشف فتجيء الأخرى فيقول المؤمن هذه هذه الفتن ونحن في زمان الفتن ما هي الفتنة؟ الفتنة كما يعرفها أشاريف الجرجان رحمه الله بأنها ما يتبين به حال المرء من الخير والشر أي أنها أمور وأشياء تأتي الإنسان في حياته فيخرج منها إما أن يكون من أهل الخير أو من أهل الغير إما أن يكون من الصابرين القابضين على دينه المحافظين على عقيدتهم المتمسكين بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم أو أن يكون من الواقعين في هذه الفتن فتن ما النجاة وما المخرج من هذه الفتن كيف ينجي الإنسان نفسه من هذه الفتن في زمان الفتن كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في بعض الأحاديث المتقدمة عن بعض المخارج منها مثلا على سبيل المثال كما في حديث أبي هريرة ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرف يقول صلى الله عليه وسلم فمن وجد ملجأا أو معاذا فليعب بها فمن استطاع أن يهرب إخوتنا في الله نذكركم بأن حقوق الطبع والنسخ محفوظة لدى تسجيلات إلاف الإسلامية الكويت حولي شارع الحسن البصري هاتف رقم ستة ستة ستة ستة اثنين فاكس اثنين ستة ستة ستة ستة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته